قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغريتني لأذينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم فلك عليهم سلطان إلا من اتبعت من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعون ادخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على ترر متقابلين لا يمسهم فيها نطب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبَرَاهِيمٍ